آمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا هو مولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين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 واعف عنا يا كريم واعف عنا يا حليم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن العظيم اللهم ارفعنا بالقرآن الكريم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا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 اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والجود والإحسان اللهم يا ربنا طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقضي ديوننا وبيض وجوهنا وارحم آباءنا وأجدادنا واغفر لأمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشدت شمل أعدائنا وحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه ببركة إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وإلى أرواح أزواجه وإلى أرواح أصحابه وأتباعه وإلى أرواح زوجياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وإلى أرواح أساتيذنا وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح صاحب الخيرات والحسنات وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة